يُغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل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 ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله إن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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لهم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ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 فَإِنْ يَعْمَى عُقْبَتَ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ييئس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 قبلك، فأمليت للذين كفروا، ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أ هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء؟ قل سموهم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 أقلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من بعضه. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا